بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مُرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينَ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لو هم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما مِنْ من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.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 وأرسلنا الرياح لواقه فأنزلنا من السماء ماء فأسطينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْشُوهمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ أَصْلٍ صَالِحٍ مِنْ حَمْئِ مَسْنُونٍ وَالْجَانِ نَخَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ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 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغغيتني لأزينن لهم في الأرض ولأغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمستهم فيها نصر وما هم منها بمخرجين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 فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَيْدَهُمْ كَيْدُ الْكَائِدِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ آلِهَةً أُخْرَى فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ